كما كُتِبَ على الذين مِن قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعذبتم من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام جسكين فمن تقوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن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 وليكمل العزة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني واليؤمن بين علهم يرشدون